بسم الله الرحمن الرحيم تبيح لنا ربك الأعلى الذي خلق سواه والذي خ يا رفهد والذي افرجل مرعا فجعا فلا تل وان يثرم تعالى ليرا فذلك ان نفاتيع جو دياذك يا تجمع الأشخاص الذي يظلم النار الخباز. دارك النار بييفا وفلا لید <تصفيق> لهم اتنا يوم نورنا الى ابنك كيف طول وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ <تصفيق> in the أَنْتَ تَرَى سِفَاقَنَا رَبُّ أو صادق ربك لا بليقاد. وأمنا اللا إذا تفتل النمو. فقل في عراقي وقل لي الناس ويخذب أن لم يره أقد ألم نجعل له عينيه لأيدي وردين أغل أتديت فلف تحب العقبة وما أجرى جبل عقبة فذكر <تكلم> قبتي. <تكلم> أو في يوم ديمة غبتي يتيماً دا Thank you. At the... Don't do... الذي ما له وما لأحد من اتقى الذي يطانا ويستر سقا وما لي اقضي ان تعينني وقدر وإلى بكثور الله فما يوسف ذو باب ادوب بيدي اري صور in the realm of sa Excuse <laughs> me. وما تبغض الذي نعوذ بالكتاب. and رب الله ورهبوا الله وعدني بالمنشاء يا رب Ah. Uh -huh. تا قوقا تعبد الطوقا Amen. <laughs> الذي تفطلع على الأبحة بما عليه محفظة في عبد ممتبة بسم